غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا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 وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغون ها عوجا اولئك في ضلال بعيد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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ولَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُونَ أَن تُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللَّهَ لغَنِيٌّ حَمِيدٌ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 فَرَدُّوا اَيْدِيَهُمْ فِي افْوَاهِهِمْ وَقَالُوا وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّنْ ما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى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 توكل المتوكلون، وقال الذين كفروا لرسلهم لا نخرجنكم من أرضنا أو لا في ملتنا.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 وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٌ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ مَن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى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 إيَشَأ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الْضُعَفَاءُ لِلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِن نا كنا لك تبعات فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدنا الله لهديناكم سواء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 دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إن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 ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تؤتي وكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون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 ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ Qul li 'ibadillathin amanu yuqimu alat wa yunfiquu min ma razaqnahum wa yunfiquu min ma razaqnahum sirra wa 'alaniya min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 وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من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 إذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس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 بِوَادٍ غَيْرِ ذِ زَرٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ فَجَعَلْنَا الْأَفْئِدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إلَيْهِمْ وَرْزُقْهُمْ وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء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 رب جعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبَل دعاء ربنا افر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب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 نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم